ويقفنوا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لفهم السلف الصالح وهو كما قلت لكم مبشوض بين ايديكم وهذا تحدي لمن يعارض هذا نحن نتحدى اهل البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسية أن نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان احد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز ونحن نقول ذلك ونقول بيننا وبينكم الكتب الكتب موجوده قال الله لرسوله قل فاتوا بالثورات فصلوها انتم الصادقين فياتون بالثورات فتسببوك وهؤلاء نأتي بكتب السلف نأتي بالقران نأتي بالسنه نأتي بكتب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وما الفه احمد وما ادف غيره نأتي بها ومن هو على طريق هؤلاء ومن يناقضهم ويخالفهم كما تحدى الله اليهود ان ياتوا بالتوراة فجاءت ترافقت معهم نحن تحدى هؤلاء نأتي بكتب السلف لكشف من المبتدع منا او وتبين من هو المنحرف انا نحن ام هم هل يستطيعوا أن يتحدونهم؟ هل يستطيع أن يفتعوا أفواههم من هذا الكلام؟ نحن نملأ أفواهنا بكل شجاعة نتحدى كل من يقول إننا أداخل منهج السلف الصالح نحن والله ندروا إلى منهج السلف الصالح إلى كتاب الله وسنه رسول الله للسلاة والسلام ونحتج في عقائدنا وعبادتنا ومواقفنا من الحافة من والمحكومين والجماعات والفرد على التبداع وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الاخرون فعلى الحيل وعلى التلبين وعلى الضعف على الدخول كما يقال والله لم تجد عندهم الا الحيل والتلاعب بعواطف الشباب الان ماذا ترزق اعلانات لما يُعين الإنسان يدعو إلى إحصان الكتاب السنوية في تنفسك إعلاناته ألا يدل على أن هناك شر كامن وهناك حزبيات قبيلة تنذس في الصفوف وتخرج كالحياة تنفسه معه لماذا تقطع الإعلانات لا تستطور أبدا أن الإعلانات تقطع من أجل الدعوة إلى إحصان الكتاب السنوية في أي بلد؟ نحن المهند في في أي بلد؟ هذه البلاد قامت على وتدعو الاصفار للتبشير فمن هؤلاء الذين يصدقون الانانات من... من على اي دين وعلى اي منهج وما هي عقائدهم وما هي منهجهم لماذا انشرك في الجحور لماذا يختفون لو سالت احدهم انت على ما هي يقول لك انا التريبي لماذا تفعلون هذا فيكم أليس هذا من أنكر المكرات ومن أدل الدلائل على ان هناك من يعبث بعقول شبابنا ولعل لولا تقطع الاعلامات لما وسع الناس هذا المسجد لكن اين شبابنا الان من يحول بيننا وبينهم من اليست دعوات جاءت تخلق بين الخرافات وفلسفات الغرب وظلالات الغرب والله كتبهم تنضح بالبدع والضلالات والفلسفات الخبيثة المناهضة لدعوات الرسل الكرام عليه الصلاة ويطرحون هذه الفلسفات والبدع والضلالات لشبابنا على النهي الإسلام وأن الدعوة السلفيه ما تسوى الآن وأن كتابات عثيمية لأصور مبثرة ها؟ ودعوات كتابات محمد بن عبد الوهاب للبند ولا يصرح للتحديات ومواجهه التحديات الا كتابه فلان وفلان وانتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور الم تقم الدعوه السلفيه دوله التوحيد قامت دولة دولة التوحيد كل العالم يحتاج الى هذا في دينه ودنياه وقد ملات الدنيا بخيراتها